البشر يجادلنا في قوم لوثة إن إبراهيم لحليم أواهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيه معذاب غير مردود ولمَ جاءَ الرسلُ نالوا قصي أبِهم وضاقَ بهم ذرع وضاقَ بهم ذرعوا وقال هذا يوم عصيب و جاءَه قومه يهرعون إليه و من قبل كانوا يعملون السيئات أظهر لكم، هم أظهر لكم، فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي أليس منكم عدل رأييد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حقه وإنك لا تعلم ما نريده. قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى رط شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك ليصلوا إليك ليصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أليس الصبح بقريب؟